فَذَا ذَا بِنا يَشْتَادِلون فَإِذَا نَزَلَ فِي سَاحَتِهِمْ فَثَأَطَبَحُ الْمُنْدَرِين وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب